في جنة خلد مقعده في قربك أحمد ملتحقا من كان له خلق حسن سيكون الاقرب في الرفقا قيت على الحسن العبقا فالورد تضوى يا رب لنا الخلق طهره فلا يحويه نزق كم أثنى الله على خلق في احمد أصدق من صدق قد أدب ربي مرسله هو أكرم من ربي Fala